الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد فإن أسبق الحديث كتاب الله تعالى وخير هذه هذه محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة من وكل بدع من ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد في الدرس الماضي عرضنا لشرح الحديث الحسن وقلنا إن الحديث الحسن وسط بين الحديث الصحيح والضعيف هو مرحلة وسط بين الحديث الصحيح الذي لا خلاف على صحته وبين الحديث الضعيف الذي لا خلاف على ضعفه. ماذا عش وقت ابنه أبو عدو أبو سجمانين؟ وفي الدلت الماضي تعرضنا لتعريف الحافظ ابن حجر. للحديث الحسن، وقلنا إنه قارن نزهة عن الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل تام كان عن مثله من غير شذوذ ولا علة. فإن خف الضبط فحسن له لذاته. فإن خف الضبط فحسن لذاته. إذا تعريف الحديث الحسن لذاته عند الحافظ بن عدي هو نفس تعريف الحديث الصحيح. إلا فقدان شرط واحد وهو تمام الضبط في حق الثقة الذي يروي الحديث الصحيح يخف هذا الضبط شيئا يثيرا جدا سينزل الراوي من الثقة إلى الصدوق فإذا كان في الإثناد رجل واحد صدوق أو أكثر فيكون الإثناد حسنا لا لغيره وإنما لذاته ماشي لأنه استجمع أسباب القسن في ذاته هو لم يأتي بها من خارج الإسناد وإنما توفرت في ذات الإسناد في تعريف ثاني للإمام الخطابي تعريف للإمام الخطابي قال هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث وعمل به عامة الفقهاء التعريف ده انتقد على الخطاب ليه؟ لأن احنا عارفين ان اي حد واي تعريف اصطلاحي لابد ان يتوفر فيه شرطان ان يكون جامعا وان يكون مانعا اي جامعا لأوساط المعرف مانعا من دخول اوساط غيره فيه يعني لما اجا عرف الحديث الحسن ما ينفعش ان انا عرفه تعريف مايع ممكن ينطبق على الصحيح والحسن وبعض صح لكن انا عايز اعرف الحديث الحسن يبقى انا عرفه بتعريفات دقيقة جدا منضبطة تجمع كل شروط الحديث مين؟ الحسن وفي نفس الوقت تأدى ان يدخل في هذا التعريف غيره من انواع الاحاديث فلا يدخل في هذا التعريف الصحيح؟ ولا سلو فيه مين الحذر فلما نجي نقول تعريف الخطاب هو ما عُرِث مخرجه يعني عُرِث مخرجه صحة طريقه مخرج الحديث أي أن يهتيني من طريق صحيح لا خلالت فيه أو من طوق أخرى تدل دلالة قوية على أن الحديث أصلا زي ما يجينا مثلا حديث مرتد ماشي ومن وجه آخر مرفوعا ضعيف فيه ضعف كثير ومن طريق ثالث فيه مدلس لم صعب للسمع ومن طريق رابع فيه راو مجهول ومن طريق خامس فيه مدلس ولم صرده وهكذا إذا جمعت إليك هذه الطرو توقن أنت بأن هذا الحديث أصل ولا ملوش آه ولما تختلف الطرق دو كلها وإن كانت في كل طريق على حدة نوع ضعف هذا يعطيني في النهاية انطباع أني لابد من الحديث دي يكون لها صح والغراب يبقى كده تعرف مقرب الحديث ألا لا؟ اختلاف الطرق يؤدي أو يثمر أن الحديث ايه؟ أصلا وده مخرج ده مخرج الطريق أو مخرج الرواية يبقى أنا في الحالة دي هاول ايه؟ لما السلام ده ممكن نصدق على الحديث من مين؟ على الحديث الضيث؟ ده على الحديث الموضوع إذا أتاني الحديث الموضوع من غير طريق في كل سنة من هذه الأسنة وضع أو كذاب هل هذه الطرق يرتقي بها الحديث؟ بل هي قرينة ودلالة على أن هؤلاء هؤلاء هذا الحديث وفي النهاية برضو أقول إيه؟ يبقى الحديث ده معروف مخرجه بالكذب صح؟ طيب الحديث الصحيح إذا أتاني من غير طريق من غير طريق كل طريق أزداد بيه قوة ربما تقل هذه الطرق إلى درجة تواتر فيكون الحديث معروف المخرج يقينا، ماذا كده برضو؟ يبقى في الحالة دي لما جعلت الحديث الحالة أقوله هو معروف مخرجه لا كان لك مضبوط ليه؟ لأن الحديث الصحيح الحسن يشترك مع الضعيف ويشترك مع الضحيح في هذا القيد هو أنه عرض مخرجه أنه ذلك كذلك ذلك. كذلك إذن الحسن لم ينفذ هذا التعريف. واشتور رجاله ماشي الصحيح كذلك والضعيف كذلك الصحيح رجال المشهورون بالتوسيق والضعيف مشهور بالضعف إذا هذا القيل كذلك غير مجز وغير جاد في تعريف هذا النوع من الحديث والحديث من الحسن قال وعليه ما دار أكثر الحديث عليه ما دار من أكثر الحديث ليه كان ببضو في نقاش لما لا يكون مدار أكثر حديث على الصحيح وهل هناك من أحفظ سنة فعلم أن معظم الأحاديث الحسنة هي التي عليها مدار الفقه والعلم دون الأحاديث الصحيحة الجواب لا قال وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء كل نقد من أو كل يقود هذا الديون عليه عليه انتقادات. لأن أكثر العلماء ومعظم البقا اعتمدوا كذلك على حديث مين مستحيل. اعتمدوا على حديث الصحيح ماشي إذا في الحالة دي هقول ان التعريف بتاع الإمام الخطابي فيه مين في نظر طيب لعام التمذيد لعام التمذيد له تعريف. أنا كده خلنا نكتب تعريف اثنين. تعريف الحفظ ابن حضر وتعريف المليد في الخطار ناخد تعريف ديوم في بعض هات أولا الترميذي لمعرف الحديث الحسن وإنما عرف هذا من الاستقرار سننه من الاستقرامين سننه وفضحيح أنه عرف الحسن بهذا التعريف الذي نذكره الآن في نهاية كتاب السنن في الجدء المسمى بعيرة الحديث قال التحديث لا يكون هو الحديث الذي لا يكون في اثباته من يتهم بالكذب هو الحديث الذي لا يكون في اثباته من يتهم بالكذب خلينا نرجع للجزء الجديد يعني هو الحديث الذي لا يذكر رواته او اثباته من يتهم بالكذب يعني ما يكونش شديد مين الضعف هو ضعيف ها بس ليس كده ضعفا قويا ولا شديدا ان ضعفه كثير وذك احضر عنه هنا بالكذب قال هو الاسناد أو هو الحديث الذي يكون في اسناده راو لم يتهم بم بالكذب يعني أقل من كده كان ممكن؟, ممكن. ممكن اه يعني ده غير ممكن ها يعني لين ممكن يعني مقبول ممكن يعني مجهول الحال ممكن فقط يعني كل ذي عيدا يثيرة تتقوى لكن لو انفرد الراوي لو انفرد الراوي الذي نقول فيه مقبول خلي بالك لو انفرد راوي حكم والعلم عليه انه مقبول وقال عنه الحديث بالتقريب مقبول ده مضطرش خاص الحديث المحضر لأنه قالت المقدمة وما قلت فيه مقبول فحين المتابعة وإلا فليه يعني إذا كان المتابعة وإذا كان هناك من يشهد له ففي الحالة بيه أنا أعتبر أن الحديثه إيه حتى إنما إذا كان الحديث مدار على الأمر رواوي هو لا من وجه ولا له متابع ولا شاهد يبقى الحديث لي ضعيف يعني اذا فيه لين يعني ضعف ماشي فهو هنا يقول هو الاسناد الذي هو الحديث الذي لا يكون في سنده من تام بالكبد يعني ضعيف ممكن ضعيف ايه ممكن ولا يكون حديثا شاذا ولا يكون حديثا شاذا يعني لا يكون هناك مخالفة يعني ضوء ضعفة اللي فيه طعب يسير ها؟ إذا روى حديث معين إذا روى حديث معين يشترط ألا يكون هذا ضوء ضعيفاً جدا والشرف الثاني ألا يخالقه غيره من الثقاة لأن لو خالقه غيره من الثقاة إذا حديثه إيه؟ شاد ماشي ثم يقول ويروى من غير وجه نحو ذلك ويروى من غير وجه نحو ذلك يعني يروى غير وجه نحو ذلك يعني يأتيني هذا الحديث الذي رومك بإثنادين وثلاث واربع وخمس وعشر وإن كان في كل إثناد نفس نوع الضعف يعني الحديث الرؤية لي بأربع طرق جئت ننظر في كل طريق وجدت في كل إثنان راوي مقبول وحنا الآن عرفنا مصطلح مقبول يعني إذا توضع قبل حديثه وإذا لم يتابع وانقرد في الحديث سيرد مين يرد حديثه لأنه حين أيد ليه ففي الحالة دي الحديث اللي أداني ده له أربع طرق كل طريق من هذه الطرق فيه راوي مين. فيه راوي مقبول أو فيه راوي لين أو فيه راوي سيئة الحذر كل هذه علل ترتقي لكن إن جرار كل إثنات أو انفراد كل راوي بريوان حديث واحد على هذا النحو لا إيبا ضعيف ضعيف ليه؟ لأن مضاوي الحديث عليه مضاوي الإثنات على هذا الراوي وهذا الراوي في ضعف فإذا انفرد ولن متابع رواح عليه غيره ولم يكون هذا الحديث شاهد من أحاديث أخر يبقى في حد الانفراد بحرفه ضعيف ماشي الحسن ففي الحالة دي أنا أقول إيه إن دارة المدن يقول ويروى من غير وجه نحو ذات خيام عرض الثلاثة الشرط, الشرط الأول قال لي يكون غيره ضعيفاً جداً بل ضعف يكون ضعفاً يثيراً وقال لا يخالطه أهل من الاستفاد بمعنى لا يكون شرثا ويروى من غير وجهه على هذا النحو نحو ايه أنا كنت كل الاثنان بروي ايه ضعيف ضع يسير لما جي أنا أنظر لتعريف الحافظ ابن حجر اللي هو ايه هو ما اتصل سنده بنقل العدل خفيف مين خفيف الضبط بنقل العدل خفيف الضبط خلي بالك من المصطلح الحافظ حول هو بنفس العجل خفيف مين؟ خفيف الضبط وقمنا الراوي الذي خطى ضبطه في مقابل ثاني ثاني لأن هو هو من تام من مين؟ ثام لأنه هو نفس لما يجيه عرض لحديث صحيح هو تام الضبط ماشي؟ وما يجيه عرض لحديث الحكم قال ايه؟ هو منتصل لتنبه بنقض العجل خفيف مين؟ الضبط يبقى أنا عندي هنا راوية، كام من ضبط روايته صحيحة ولا والحاكمة والضعيفة؟ صحيحة أكلام بمين؟ فرواس صحيح الضبط يعني هو يتبقى كل حاجة لكن القضية كلها أن ضبطه ليس كضبط من رواي حديث مين؟ الصحيح طيب، هذا الراوي ينزل أو تنزل ربط, ربط حديثه شيئاً ياتيراً عن مين؟ عن روايتي كثيراً فيكون حديثه إيه؟ حتى حتى لمين لذلك ماشي الحال طب لما نقول انه هننزل بالضغط اكثر من ذلك يبقى حصل ايه هننزل بالضغط اكثر من ذلك هنقول استنى استنى, استنى. هل هو بس سيء السر ده يعني ضغطه اختل صح ولا غلط ضغط الترتيب هيقول لك ايه ثاني الضغط ستيج الضغط سيء السر الدرجات دي انت مستوعبها ولا لا فتممت قطره حديثه صحيح اتفقنا سيئ الضبط حديث حسن لذاته سيئ الضبط هو زي حجه عن ايه الضبط سيئ الضبط عند الانفراد حديثه ايه يبقى كنا بنتكلم احنا بنتكلم إيه ؟ بنتكلم عن الانفراد في ثلاث حالات انفراد الثقة حديثه ايه انفراد اضطوه حديثه انفراد الضعيف حديثه كان جميل طيب الا النادي اقول الحديث الصحيح لذاته هو ما تصل سنده بنقل العرض تام الضبط عن مثله من اوله الى منتهاه من غير شذوذ ولا عله هل هو ده تعريف ابو مين تجمع هذه الشروط ف يصير صحيحا أتنى. طيب حديث ثاني أتاني من طريق متصف الثمث ورواهه عجول وأحد رواهه خط بطبه شيء كثيرا. هيا بعد ذلك نفس الحديث أتاني من طريق آخر بنفس المواصفات بنفس المواصفات يعني نقول مثل حديث اتاني من طريقين او ثلاث او اربعة جيت انظر في كل طريق وجدت في كل اثناء ضرارة صدوط حتى ما علينا العين جانوي صدوط يعني ما ايه لا نزع المركبة دي شوية يبقى في حال يقول الله ده الحديث ده رويا بالاربع طرق او من خمسة او من ثلاثة او من اثنين كل إثنادي من هذه الأذانين في ذاته حتى حتى طيب أنا في النهاية رضوا لو قلت عن هذا الحليب بمجموعة طرق حتى لذاتك. طيب أنا كذا كيف يكون الإثنادي الواحد حتى لذاتك؟ والسلف المتعددة رضوا في النهاية <تصفيق> يعني عن هذا الذات يبقى ذكر هذا إذا هذا يعني إذا في الحالة دي هل شتيم صح ولا إذا كان كل إثنان لذاتي حتماً أما لو تعذبت الطرق ولا يبقى لا بد بعد منها طق شوية حم أو لي أو شيء غيره أو صعيد غيره يعني قد تجمع هذا الفحص والقوة من خارج كل إثنان من خارج إيه؟ لأنه في الكتابة الماضي، لما جد أنا واحد قوي فتوة شباب قد استجمع جميع وصاة الكوة والصحة المدنية في ذاته ففي حال يقول هذا إنسان قوي في ذاته بمعنى قد تجمع أسباب الكوة في ذات البلد صحيح؟ بخلاف أخيه الذي أصابته عجلة وآفة ومرض في بدنه، فالناس يرهبونه ويقافونه لا لأجله لأنهم يعلمون أنه معلول ومريض وفيه ضعف صح؟ وإنما يقافون هذا الضعيف لأجله. لأجله فيه الذي يتوقعون منه البطش في أي وقت صح؟ ففي الحالة يقول إن هذا الضعيف استجمع أسباب القوة في ذاته ولم نغيره هذا كلام جميل إذا أسباب الصحة إذا اجتمعت في رواد الإثناد أي في زواد روادك إثناد إذا في حالة إيه أقول إيه أقول هذا حالة صحيح لذاته يعني إيه يعني لن يجمع أسباب الصحة من خارجه وإن أسباب الصحة الخمسة اجتمعت في ذات الإثناد سواء في كيسية برواياته بأنه ليس شاركا ولا معلما بالانقطاع ولا غير ذلك وأما رواياته فإنهم انطقات عدود ضابطون مش الحد إذا إذا استجمع نفسه أسباب القوة أو هذا حديث قوي وصحيح في ذاته لو نجلنا شوية بضبط الراويات يقول أن الغولة ليس تام الضبط وإذا ما مين خفيف الضبط تعني خفيف يعني ممكن يكون ضبطه أكثر شوية بضيعة كتبه بمرض أصابه بعمل أصابه في آخر عمره وكان قارئا فلما عمي اختل ضبطه نظرا لعدمه اجتهادي ونشاطة في المواجعة والحفظ والدرس وغيرها من إذن التي هي أساسين تصيبه ابن هذا ففي حالة دي أول مدادة في من يوم معامل وهو خط في بطه بدأ يخلط في الأحاديث يجيب الإثمات من ده يركبه الحديث من ده وهكذا يبقى أقول له هذا ضوء اختلاف الاختلاط ده علا ولا مش علا آتا اختلافه لكن هل يرد بها رواة الروي قولا واحدا ومطلقة الجواب لا, لا والاستدلال في تفصيل كلام السور وإلى نكون ذكرناه مقدما. ففي الحالة دي أولي حجنا غاودة اختل ضبط شيء يسيره شيء يسيره. فينزل من مرتبة الثقة إلى مرتبة مين؟ أصدوا أي اثناء فيه رواي صلقي باثناء ده لا حتى حتى لباده ما هو دا وانت قلت اثناء صحيح. يبقى مفيش فرق بينه وبين السجن؟ صح؟ لا الأي إثناد فيه راوي خضوم؟ يعني أقل رواح فيه رزة خضوم يبقى ينزل مرتبة السفائلة مرتبة مين؟ الحسن للذات لو أتاني حديث في كل إثناد من أثبيبه المتعددة راوي خضوم؟ أو أكثر؟ يهو بيه؟ كل إثناد من هذه لا الأثبيب على أحده حسن لمين؟ لذاته. حسنا لذاته. فإذا تعددت الطرق على هذا النحو يبقى إيه؟ يبقى صحيح لغيره. كده عبرنا حديثه بعد غيره؟ طيب تعال بقى الحديث الحسن لذاته إذ احنا قلنا أن يمثل فيه بالمين؟ الطبور. رشيد؟ طيب. نرجع هذا رجبه. نجد أن الرويس ليس متهما بالكذب هذه مصورة سواجهة رويس متهما بالكذب يعني لن يتباين هو بين الكذب إلا مرتبة واحدة وينجد يتخط تماما مهما أتى حديثه من طرق المتعددة لا يقبل لأن الكذب علة مقوية جدا لا يمكن أن يرتقي بها الحديث وإن أتى من ألف طريق على هذا النحو يعني لو كان حديث من ألف طريق غير وعلى بعض في كل طريق روي كذاب روي كذاب أو لا هؤلاء توافقوا واتفقوا على رواية مين وعلى احتلاق هذا الحديث وعلى احتلاق هذا الحديث ففي الحالة دي هؤلاء الراوي لم يبلغ هذا المبلغ هم ايه ده هو بين خصة الضبط وبين الكذب وبين الكذب يعني عايزة أقول إن هو ضعفه يسير ليس ضعفاً إيه؟ ليس ضعفاً سديداً ولا قوياً وهنا اليوم التمليو عقب الإثناد أو الحديث الحكم هو من ليس في إثناده راوين متهم بالكذب ثم قال أول أحسن كتوياً نحن نحن نحن نحن نحن نحن لأن المكان بسبب حديث منكر أو موضوع يعني هو أعلم كي شوية أو أعلم كي شوية مثل راوي لين، راوي سيد الحب راوي يقبل عند المتابعه وإلا ثلاث إبو مردود كل دي علل يرد به الحديث فإن أتى الحديث من غير وجهه فإن الحديث حديثه على هذا النحو الوجه غير اللي, اللي هو الطريق والإسناد فإذا قتل الحديث على هذا النحو من غير وجهه إذن أقول إن كل إسناد من هذه الأسناد على حدة شكله إيه؟ ضعيف كل إسناد من أثنين هذا الحديث على حدة لوحده ضعيف صح؟ طيب باجتماع هذه الأسانين التي خف ضعفها مش خفى رقابة لا ده خفى ضعف يعني كل الاثناس ضعف ضعفة يثير لو فرض ان الحديث لم يروى إلا بطريقة واحد هيبقى الحديث ضعيف طيب الطرق الكثيرة هذه كلها هل يشفع ضعفها لضعف أم لا؟ يشفع؟ طيب لما يشفع نعمل في ايه؟ نقول عنه ايه؟ هل عن حسن ولا يكون بغيره ما شفاك؟ ففي الحالة دي اقول ان باجتماع هذه الطرق اللي كل طريق منها خفيف الضعف ضعفه ايه؟ ياسير اقول بقى باجتماع الطرق دي هيرتقى الحديث من ايه؟ من الضعيف الى مين؟ ايه حتى مبايا حتى مبايا حتى مبايا طب ليه مش لذاته؟ لانه لو لذاته يجب ان يكون الاثناد المروا بيها حتى ايه؟ واحد اذا استجمع الزب في زنته وفي نفسه لا هو هنا لم يكتسب الحكم إلا جمتماع منه إذا هو جمع أسوء الحكم من خارجه ولم يدخل كل إثناس لا من خارجه ماشي الحق فالكنابه نقوأ تعريقه للمتنبه هو يقول الحديث الختم هو ألا يكون في إثناسه من يتهمه كده هذا الشرط الأول وألا يقنون شرابا وهذا الشرط الثاني ويقرر من وجهه نحو ذلك يعني يأتي من طرق مين متعددة يبقى الكلام ده يصدخ على ايه؟ يصدخ على حسن غارب؟ ازاي؟ يبقى كما في الدنيس يصدخ على ايه؟ يصدخ على ايه؟, على, إيه؟, على, إيه؟ على حسن غارب؟ جايد ده إجماع منك وانا أفهمت ده إجماعك ما دول يا سيد محمود التعريف بتاع الان التميدي ده يزلق على ايه اوه والله انتو الاثنين ما فهمتوا خارج انتو اللي قدامك التعريف التميدي هذا ده يزلق إلا على حيثاً لغيرك مغلبكش مع المعلم الأول انتو قلت خارج المتكين معنا؟ طيب انا بلفظك عشان اتاكد من فهمك تقوم انت تنطق ولا ده في الغير لكن طيب ماشي ماشي اذا تاريخ يوم الخميس ده على الحديث حكايه ايه ثاني لغير ثاني طيب قالوا قال إذا كان قادرين عن الترميد أنه خالد لا أخوة بيقول لي عمير ده على خرض أن الكلام يكون ورد عن الترميد لا ورد أخوة وموجود في كتاب مين؟ في كتاب العلل. أبو عمرو بن الصلاح بيقول لي وقال بعض المتأخرين بعض المتأخرين ده زي مين؟ زي يقول الفرج المزاودي وزي الخطور البرغالي وغيره يقول في تعريف الحديث الضعيف هو الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل هو الحديث الحسن ويصبح العمل به ها؟ تعريف ثاني هو ده رابع. ده؟ ده تعريف الرابع هو الحديث الذي فيه ضعف يثير محتمل ضعف يثير يحتمل ويصبح العمل به ويطرح العامل مين؟ بيه؟ وكان ده كلام مرفوط ليه؟ لأن الكلام ده لا يضلق إلا على حده الضعيف ضعف ايه؟ ضعف يسير ونقول أن الكلام ده يحتاج إلى تفصيل هل تقصده هو الحديث الذي فيه ضعف يسير محتمل؟ يعني محتمل يعني يعني ممكن يقبل ممكن ايه؟ يقبل تبعنا كلمة ممكن يقبل دي لازم حتى الارضان ممكن يقبل إذا توبع صح ولا يقبل إذا إيه؟ إذا انفرق يبقى أنا لازم أفرق بين التعريفين من حيث انفرابه أو بالرواية أو متابعته بإيه؟ أو متابعته بالرواية فقوله هو الحديث الذي فيه ضعف ياسير محتمل لا ده اللي فيه ضعف ياسير محتمل إذا انفرق إذا حديثه إيه؟ حديثه ضعيف طب لو أتاني من طريق آخر في ضعف يسير يُحْتَمَت يبقى حدثه حسن لغيره فحجة يبقى التعريب هذا يضطف على من؟ يضطف على الضعيف ولا يضطف على أي على الحسن إلا إذا قرار وكان المقصده ويروى من غير وجهه نعم ذلك ما ثم قال الشيخ وهذا كله مستبهن لا يشكل غليل هذه التعريفات اللي فاته ديقول لا تضبق على مين لا تضبق على وضع حد جامع ما نعني حديث مين؟ الحسن حاجة كده ايه؟ كل نظر او كل تعريف من التعريفات عليها فحاجة لا تشفي الغلة ولا ترو الضمهان قال وليس فيما ذكره الترمذي ولا الخطابي ما يبصو الحسن عن الصحيح يا الحسن القريب، وقد أنعت النظر في ذلك والبحث فتنقح لي، واتضح أن الحديث حسن ثمانية. خل بالذى، بقى. الحديث الحسن إيه؟ نوعين. النوع الأول هو الذي لا يخرج رجال اسناده من مسؤول، منه مسؤول لم تتحقق أهليته. غير أنه ليس مغفلاً كثير خطأ ولا هو متهم بالكذب ويكون مثل الحديث قد روى مثله أو نحوه من وجه آخر فيفرد بذلك عن كونه شاذاً أو منكر شب الكلام جميل هو اليعني يعني بعد ما أنا نظرت في تعريفات العلماء المتعددة التي ثاقت العشرين تعريفاً للحديث الحسن فوجدت أن مدار هذه التعريفات كلها أه؟ على نوعين يدور على نوعين من الحديث حكم لغيره وحكم منه لذاته حكم لغيره يوقي أقلب عنه وحكم لذاته وهو الذي نزل شيئاً يثيراً على مرتبة من الصحيح فهو بيعرف بها حدث الحاكم بغيره بيقول ايه هو الذي لا يقرر رجال الاسناده من مستور لم تتحقق اهلياته هو ضرب مثال بالضعف اليسير بالمستور وانتو عمان المستور الذي عبر عنه العلم بالمجهول يعبر عنه ايه؟ عن العلم بالمجهول اما جهالة عين او جهالة مين حال. ماشي؟ إما شخص الظاوي غير معروف وإما معروف ولكن لم يذكيه ولن يجاد إخبه أحد لكنها من حيث الاسم والنسب والكونيا والفلد واللقض وغيره معروف؟ فبنيجي انه هو على أخوان المخطف في من لقيه بالتعديل من لقيه يبقى هو كده مضوع لله حاله مستور عنا وعليه مش عارفينه وفي الحال سواء تكون مستور او ايه او مجهول فبيقول الحديث الحسن ده هو ما كانت في اثنابه راون مستور لم تتحقق ايه اهل يده يعني لم نتأكد من عبالته ولا من جرحه اهل يده بالنسبة غير معروفة ها؟ ويذكر في ذلك أن يقول الراوي حدثني رجل حدثني رجل قال قال ابو هريره قال عن قال النبي عليه الصلاه والسلام رجل, رجل ده الرجل ده هو ما ده هو الراوي ابن سير قال حدثني رجل من اهل البصره مين هو فيها كثير فقل يقول حدثني رجل من اهل البصره ان شاء الله يقول حدثني أهل ها؟ أقول له كان رفيع بعض لازم تحدي ولازم تذكر اسمه ذكر لنا ايه؟ غير معروف اللي فيه؟ ده ضعيف وده ايه؟ ضعيف إما أنه عنا عين رجل وإما أنه ذكر عينه ولكن خفي حاله ايه؟ خفي حاله يعني جميعا نحن مش عاكين بجيب ده التقى ولا ضعيف أنا رفع شيء جرح ولا تعديل ففي الحالة يقول ان الاسندة في حد ذاته ضعيف صح؟ لكن لو اتاني هذا الحديث من وجه اخر فيه راوي لدى كبيل واسندة فيه راوي مدلس ولم يصابح بالسماع ومن طريق الرابع فيه راوي سيد الحفل ومن طريق خامس مرثلا ومن طريق ثالث منقطعة أو يلا ده لابد عند كل طرق صح لا لأ ليه لأن رؤية عدة طرق كل طريق منها على حيرة ضعيف ولكن بضم هذه الطرق لابد أن هو يرتقي من الضعيف إلى إيه إذا جئ أحتم جئ شوية إيه هو الارتقاء ده هو أنه يكون حتى لغيره ما شفنا فهنا قاضي الحديث الحكم تسمين التسميل الأولان هو الحديث الذي لا يشبه رجال الأثناء من من لم تتحقق تهميته غير أنه ولدت مغفلا كثير خطأ يعني ما يبشر ضعفه شديد إنما في كل ضعف أو في كل اثناء ضع وضع فيه يثير لأن ضعف الاتي هو الذي يتقوى وضعف لك مثلا وأن الضعف الشديد فإنهم لا يتقوم ده الشرط الثالث شرط الثالث ولا هو متهماً بالكذب يعني يكونش كذاب ولا متهم بالكذب فلي بالك أن هناك فرط كبير جداً بين راوي متهم بالكذب وبين راوي كذاب الكذاب ده مقطوع بالكذب زي ما تقول فلان متهم بشيء بسرقة كذا وفلان تثبت عليه التهمة مش في فرق بين الاثنين فلان متهم يعني هو محل نظر محل نظر ممكن تثبت ولا تثبت بخلاف التهمت تثبت عليه التفرق بالفعل إيبا ده الثرار وده حرامي وده لص في الحالة دي هتفرق بينهم وثلاثين راو المتهم بالكذب حديث ممكن وبين راو المكذاب حديثه ايه؟ موضوع حديثه موضوع يعني مصطلق ومصنوع وكذلك موضوع وكذلك من ألفاظ أهل العلم ففي الحالة دي أنا هو ايه؟, إيه؟ ويكون مدن الحديث هو بقى بينظر لمن؟ لمدن الحديث نفسه المدن اللي هو ايه؟ ما انتهى إليه الثمد منه الكلام المثل الذي جاءت هو من تأتي ليه من الكلام المثل هذا يأتيني من أكثر من طريق. وإن كان في كل طريق علة يسيرة من هذه العلم بعدين الخطاب يقول إيه؟ الخطار يقول ابن صلاح يقول وعلى هذا القتل يتمدى كلام التنذي يعني تعريف التنذي السابق يصدع على هذا القسم وهو الحسن لمن؟ وهو الحسن لغير المن؟ هذا هو القسم الأول من أفسه في من... أفسه الحديث الحسن وهو تعريف الترمذي الذي جعله الإمام من الصلاح تثماني القسم الأول هو الحديث الذي يروى ويت في من التام والثبات وهو من غير وجه ولا يكون شاذًا ولا معلّمًا ألا يكون راوي حديث مطاع نعم المطور والمقول والليق والذل كذا روي حديث من غير وجه على هذا النحو فنقول بالضمان هذا طرق بعض إلى بعض الحديث من أي من أصله. الى ايه القزن لكن الحسن لغيره حسن لغيره لأنه قد جمع الزابة القزن من خارجه من خارجه طيب انا الان لو نظرت انا الان لو نظرت في احد هذه الاثنين التي روي بها هذا الحديث وجدت اثنادا من بين خمسة اثناد واحد أه؟ حسن لجائد حسن لماذا؟ لذات أنا أقول لك إن الحديث رولة من خمس طرق أو من خمسة طرق طريق منها حسن لذات وأربع طرق أحدها مستور والثاني مجهول والرابع ليم وثالث ليم والرابع اختلق في الحالة دي لما يكون قدام أدامك الحديث بهذه الطرف الخامسة هتعكم عليك النهاية ليه؟ صحيح و لغيره صحيح ازاي ازاي؟ حتى الازاي ازاي؟ ما هو أحد الطرف؟ حتى الازاي؟ طب الطرف اللقعة دي مش هتؤدي مهمة؟ تؤدي إذ ان يرتقي الحديث إلى ايه؟ إلى الصحيح و لغيره؟ ماشي؟ فبدأ قسم الأولاد من قسم الحديث الحكم عند أبن الصراحة طيب النوع الثاني والقسم الثاني قال أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة يعني يعني لن تثقة وإنما هو فضوح ينزل من رتبة راوي الحديث الصحيح إلى روى الحديث الحسن لمين؟ لذلك لأنها بكثرة أو تلك لما تيجي تبحث ودكشف عن رجال إثناس في التقريب بإثن حجم عليه رحمة الله هيقول لك كلان صدور وبقية الرواضي مثلا انتقال إلا كلان هذا فإنه هو إيه؟ صدور أي إثناس فيه روى صدور حديثه إيه؟ حسن لذاتي ولا يقول لذاتي باعيرة، فالراوي هنا بالصلاح بيقول أن يكون راوي يروي الحديث الحسن من مخلوق صدق يعني صدوق ومن ولم يبلغ درجة رجال صحيح، يعني لم يبلغ مرتبة التفسير يعني أنه عن ثقة ولا إمام ولا حافظ ولا مدقق لا هو أقل من كذا، هو أقل منين من كذا، ولا يعد ما جنس به المنكر. يعني لو انترض هذا غاوي اصطدقه أقول الحديثه إيه؟ حكم ولا منكر؟ مش إحما يقولنا أن الحديث الحكم ذاته هو أن ينفرد اصطدقه بروايته؟ صح؟ يعني معنى ذلك أن اصطدق لو انترض بروايته هتكون روايته مرضوداً ولا مقبولاً؟ مش كيف طيب إلا إذا قالت إلا إذا إيه؟ إلا إذا ففي الحرب إيه؟ أو لا؟ لأن مخالف للسامة إذا تحديثك إيه؟ شارك لكن كل منزلت بنيوان يعني في واحدة لو يوضعوك أحد عدين، ولو يعرضوك أحد يعني أنت تحديث إذا تحديثك إيه؟ حتى ليه؟ لأنك مزلت عادة، ولا أنت متهم. ولا تواعي من كل ما فيها أنك تزدل ردة ناسيرها عن ردة رجال مين؟ الصحيم يعني عن ردة رجال الحديث الصحيم مش أعجزك وعقيم لا إذا في الحالة دي هقولون الحديث ايه؟ حتى ولا ينعدوا ما ينتدوا به منكرم ولا يكون المدن شاذ ولا معلوم عدة التي يتنادوا عدة في المدن المدن خال من الشجود والعيدة والإذنان خلقها بعض وخلق من الشذوذ لأن الشذوذ يكون في الإذنان والمذن والعلم خلق سيكون في الإذنان والمذن لكن المذن لا يلحقه إلا الشذوذ والعلم كان يكون مخالفا لحديث أورب أو يكون هذا مما لا يقبله أهل العلم قاطبة وأذنعه على أن السنة خلاف ذلك أولا هذا الحديث يخالف وآذا في كتاب الله كما أوله ذاك من حديث من الله ده الحديث ده في نظر الحديث ده في ماذا؟ في نظر ده في نظر إثناء في نظر إثناء ده إذا كان الله هو الذي رواهه قضوت إذا كان رواهه برواهه قضوت هذا يخالف من وصول في لإعتقال الكسمين كحديث روية بأثنين ذا أو في أثناء التغيير مرات وجميع استقاط، ما تشم حتى حتى صدوره لا كل استقاط، أن الله عز وجل أن الله تعالى خلق سبع سماوات وسبع أراضي، جعل في كل رطب وفي كل زماني آدم كآدم ونوح كموحى وموسى كموسى وعيسى كعيسى هذا كلام اعتقاد المسلمين، دليل من اعتقاد ملك؟ صح ولا؟ غير ذلك كثير. والإمامين بيهاقين قال هذا حديث قدروية بإسماد في غاية النظافة يعني أبيه له في غاية الصحة فتغر ولكنه في غاية النكارة من جهة المدر لأن الأخار ما أجمع عليه المسلمون في كما يقال بكتاب الله تعالى وما صفح من الأحاديث وانتظروا في ظلمي في لكن لا عبرنا به لأنه قد رسول عام التي أجمع عليها أجمع عليها قوما، تقول نوري إن الأصل الأصل في صحة الناس صحة المثل، يعني لو فعل الناس نحكي المثل، ولكن ليس بهذه الطريقة المطلوبة، فهم كما يقولون قد شرطوا إليه أو معلة أو معية لأن تابعه علة أو شذوذ، في هذه أولى. ورغم صحة الإثناء لله الحزة مرضوح لكن هذا الإثناء خلف ماذا؟ خلف الأرض؟ لو قال إذا صحة الإثناء ايه؟ صحة المدن وذلك العلماء الحلمون بين قول المحدث إثناء صحيح وحديث ماذا؟ صحيح الإثناء صحيح يعني عند الإثناء صحة ماذا؟ لكن ربما تلحف ولا يمتع كما أحتفظ لكم مثالا أما قوموا حديث صحيح أي الصحة قد انطبقت على السند وعلى مين وعلى الأن سواء جاء هذا الحديث بطريقة معين أو بأكثر من طريقة أو يأخر من طريقة ولذلك يقول وعلى هذا يتنزل كلام الخطافي يعني هو اعتبر الحديث بطريقة حديث حسن لغيره وحسن لمين وحسن لذلك فالحديث الحسن الذي هو من تقوى نادو بنمط العظمة خفيفه خفيف, خفيف الضبط من غير شدوده ولا علة والحديث الحسن الذي هو ما رواه راوي مكتوب أي ليس ضعفه شديدا ليس ضعفه شديدا ولا يكون شاذا ولا معلق ويروى من غير وجهين له ذلك إذا في الحال ذي وهذا التعريف الثاني هو الذي يتنذر عيه مصطلح الحديث الحكم بإيه؟ لغيره خليناك أن كلمة ويروى غير ورهم يعني يكون حديث لو أثني بإيه؟ متعبدة كل الناس بعملة وفي آتها لكنها عملة في ذاتها يسيرة أنا كل يسيرة بإيه؟ لأنه في نأتي علاءة شديدة جدا لو أجت من غير طريق على هذا النحو ونفس النتر لا يستطيع بها الحديث ولذلك يقول يقول ولا يَلْزَنُ مِنْ رُودِ الحديثِ مِنْ طُلُقٍ مُتَعْدِدَةٍ أن يكون حسناً أن يكون إيه؟ حتى يعني ليساً بلازل ينتعب للطلق نشطان أن يقضي بالمين؟ الحديث لأن الضعف يتتاوى فمنهما في الروض المتابعة؟ يعني لا يؤذكر كون المتابعة ولا مكروعة كرواية الكذابين أو المقروفين ورحمهم ومنه ضعف يزول بالمتابعة يعني روى الصور متابع روى <تصفيق> وفع الحديث عن حديث البعض الى لوح الجزن والصرحة والمرضة كده كم منهم التامعين ها؟ سيئ الحديث الحسن الحديث الحسن اول من اضفل له هو اليوم التبدي اللي باتنا هو ايه؟ اول من اصل له مش اول من اخر لأن الحديث الحكم كان معروف قبل الترميذة كان معروف الكلام عليه المديني، كلام البخاري ودول شيوخ مين الترمذي. كان كان كلام الكلام للحنبل كان معروف الكلام الشافعي وكان يعبر عنه بالاسناد الجيد او الحديث مين الجيد معاين؟ فنبض الحديث الحكم او رضبة الحكم كانت معروفة لدى اهل العلم قبل مين؟ قبل التبنذي لكن التبنذي هو الذي جعل تفصيلا، تخصيلا اصدى له تخصيط واذا جدت اذا نبضت في سنة التبنذي انتهى هو الوحيد اللي يقول لك ايه؟ هذا حديث صحيح حكم هذا حديث صحيح هذا حديث حكم هذا حديث حتم صحيح غريب هذا حديث حتم غريب هذا حديث غريب يكثر من اهميه الرد للانتقائها منهم عليها طيب احنا دلوقتي عايزين نتعرف إحنا عرفنا بقى الترمذي عرفنا الترمذي في تعريفي انما قصده الحكم الغريب صح دائما تعريف هو الحديث الحسن الحديث الحسن تعرف ان تعريف التركبي هذا تعريف التركبي هذا يضبط على كل حديث قال فيه حسن فقط إلا ما ندره في سنة وبخلاف ما لو قال حسن لا نعرفه إلا هذا الوقت وده مصطوح الخرر يقول هذا حديث حكم لا نعرفه إليه إلا من هذا الوجه يعني ليس له إلا هذا يهيه الطريق ومع هذا فوائد يهيه فهو حكم فأنا دلوقتي لما دي أبص لمصطلح التبذي لما دي تقرد صنع بالدائي أو تعيش بالحديث يقول هذا حديث صحيح حكم إزاي؟ اشكراه؟ اشكراه؟ اشكراه؟ صحيح؟ تقسيم للذات وللغير. تبويت يكون صريحاً سواء الذات أو الغير وحتم في نفسهم في نفس الوقت. إشكالية نحتاج الحل حلها من وجهين. الوجه الأول إما أن يكون هذا الحدث له طريقين له طريقين أحدهما صحيح طريق ولا غير فجمع فجمع الترمذي بين الوصفين الذين رويا بهما هذا الحديث وهذا حديث يعني حديثه طريقين احدهما رواه الثقات والآخر في رواه الصدر يبقى بدل ما يقول ايه حسن وواضح قال حسن ايه الى كده جمع بين الوصفين في امر واحد على حديث واحد طيب الوجه الثاني اختلاف مقار اختلاف بيه في رسبة راضي في هذا الاثنان ولم يترد هذا الترميدي احد القولين فبعض مقار قال عامراوي ثقر والبعض الاخر قال ايه صدور نظر الترميدي بترجمة هذا الراوي وَتَبَرَ رَوَّ حَدِيثِهِ حَدَّى يَتَرَدَّحَ لَذَيْهِ أَهُوَ ثِقَدٌ أَمْ صَدُوتٌ فَلَمْ يَتَرَدَّحَ لَذَيْهِ زَايَةً فَلَمْ يَتَرَدَّحَ لَذَيْهِ زَايَةً فقال عنه حديثٌ حَدِيثٌ حَدَيْثٌ صحيح حَدَيْثٌ أي باعتبار قومه وصحيح باعتبار قوم الأرض ما يبقى هنا الحديث ليس له طرق متعددة إنما هو إيه؟ طريق واحد ثم يحط مختلف ايه اختلاف النقاط في الراوي ايه في الراوي الرحيس فبعض الناس يقول عام السكر فهذا حديث باعتبار هذا قول صحيح وبعض الناس يقول الراوي الرحيس الرحيس يقول الحديث حقا باعتبار مين هؤلاء كأن الإمام الترمذي أراد أن يقول بهذا الحديث صحيح او صحيح في الأول أرد أن يقول صحيح وحسن بإعتراض تعتمين ألطور حداثاً والآخر حسن وفي الطريق الثاني أو في الغر الثاني أو على حديثنا الآخر كأنه أرد أن يقول صحيح أو, أو حسن صحيح غير أنه أتخوف حدث حدث الإختيار أو فقال صحيح حسن كان هذا الأول تاريخ الايه هو زي أنت لما تنظر في كلام الترمذي واذا تتبعت الحديث نفسه تكن عجيب حديثين الترمذي يقول عن منه واحد منهم سارق صحيح حدث وحديث واحد يقول عنه سنور ايه حدث تجيب تدور تلاقي ان الحديث احد هذين الاثنين لو طرق متعده وهذا حديثنا الإسلامية ليس لأولا صارت واحد والحكم واحد إزاي؟ جات إزاي؟ تيجي إنت لأ تبحث عن الروات الإسلام كده راوي فأتباك إن أفضل وقعوا في حرب ضروس بالنسبة الأول فعلهم يروسقهم وبعضهم إيه؟ وبعدهم يقلوا عنه صدورهم ففي هذه الحالة يقضل تذنذيهم حتى باعتبار قوته صحيحهم باعتبار قولهم إيه؟ كالطريق بالخطة عدد القرب أحده حسن والثاني أيضًا لو قال لو قال ابن حتى نم لا نعرفه إلا من هذا الوجه يبقى يقول حسن لذاته هو إلا ها؟ هذا الوجه بالحسن لذاته لأنه هو بيقول لك هو لا نعرفه إلا من هذا الوجه يعني ليس لو إلا إثنان إيه؟ واحد. واحد. وقال عنه حسن إلا حسن لذاته طب لو قال حسن فقط فلوضت أنت في المسند ان الفت ووجد في راوي ضعيف وجدته في راوي ايه ضعيف ضعفه كثير ضعفه كثير تقول ازاي الترمذي حكم عليه بان ايه دا ما مثل ضعف هذا مع ضعف هذا الراوي تيجي انت بقى تبحث في بطون كتب السنة عن طريق آخر ثلاثه 2 3 و 4 كلهم على هذه الشاكله كل طريق فيه ايه فيه منه ضعفي فيه نوع بعض إذا في الحال بي أتقول آه بيبقى التمنبي قصد حتم ليه وإلا سمعنا ألف دا حكم وسمعنا ألف الثاني حكم لا نعرفه إلا هذا الوقت إذا ما يفضل ذلك حتم غير وحتم لمن؟ لذاته فلو قال لي حديث صحيح حكم غريب صحيح حكم غريب أنت عايز في المتغريب يعني الأول؟ يعني شرط ان لو الاثنان واحد حتى غريب غريب اليك ولا هذا ايه غير تناول الاثنان الاثنان كل هذا انتهى لو قال غريب يعني ده ده عن حديث او عن ثابت حديث غريب فالغالب على كلامه أنه قصد فيه الضعف أي حديث عنه التلميذي في سنة التراغف وفي عقبه يقول التلميذي وهذا حديث سنة هليم تعرف أنه حديث إيه؟ تعرف أنه حديث ضعيف الشيء من هذا أن كتاب سنة التلميذي أطلمت معرفة الحديث فيه في معرفة الحديث الحسن وكذلك أبو داود له كلام كبير جدا في تقسيم سنة وبيانه. ما أودعه فيه من فوائد وقتاب اسناديا كتب بهذا رسالة إلى آل مكة يطلب لهم بيها سننه أترككم لقراءة هذا الكلام أما كتاب المخابيح لإمام البغوي وخابيح السنن للإمام البغوي ذهب فيه مذهباً في غادي العجب لم يصبق ولم يلحق به هو جعل في كل باب أبو من هذا الكتاب الحديث إلى قسمين قسم قال هو الصحيح وقسم كتاب الإمام البغوي ما العيد يقول باء الاستمجال لكن القسم الاول روى البخاري ومسلم روى البخاري وروى مسلم الشخ المستاني روى ابو داود روى ابن ماجه روى قلت بلد؟ فجدت إيه من هذا الجباب والمتدابة؟ أجل أنا من هذه أنني أجعل في كل باب من الأبوال الأدلة إلى قسمين قسمة أو سميه صحيح وقسم وسميه مين؟ الحسن الزيكرة الأصبعين هو الأحادث التي تروت قسمة حيث طيب وحسن هو في السنة تبدأ سنة أحاديث في القوة والمكان أقوى وأرضى من بعض الأحاديث الصحيح قال المعيش لا مشاهدة في الاصطلاح ده اصطلاح لي انا مخصوص ده اصطلاح لي انا مخصوص العلماء قالت نحتاجه على المصطلح بتاعه ده وإن كان أهو العلم يخالفون أبياد مين فكذا التقسير باشي الحق؟ لا ضمن رأي أنه كذا فعل عرفت في حديث الحديث حتى والصورة الآن جاءت مطروح جدا، صح؟ ولو أردنا أن نلغي القول لقلنا إننا درسنا علم الصرح تلك التعريفات الأولية التي لا ينبغي لطالب علم الحديث أن يخلعها، ما شاء الله زي الملف والاسناد والوصناد والمزند والمعلة والمعط وغيرها تعريفات سريعة جدا. تفيد المخصوص بإذن الله تعالى الثاني أن الحديث من, من جهة وروده إلينا أي بالنظر إلى الطرق التي موجود فيها إذا كانت كثيرة جيداً يبقى حدثه متواكف وإذا كان الطرق معدولاً بواعد أو أو ثلاث لا يبلغ مرتب للتواكف يبقى أحد وقلنا أن الحديث المتواتر لا علاقة له بعلم علم الإثناد لأنه صحيحه طبعا وعلم المصطلعي الحديث ده ينظر في الإثناد والمثل من جهة قبول من قرار وهذا لا يستقيم إلا مع قسم الأحاد ليه؟ لأنه المتواتر الصحيح وثابت لقينا زي القرآن بالضبط لأنه متوافر حقوق من القرار الكريم حديث الأحاد ده إحدى قصرناه إلى مقبول ومرجوز إلى مقبول ومرضوط فالمقبول أربعة الأنواع صحيح لذاته وصحيح لغيره وحكم لذاته وحكم لغيره عارفنا كافا عارفنا لبعضه ومرضوط يبقى إيه يبقى المرضوط وقلنا إنه الضعيف بجميع أنواعه لأن سمعت اليوم إنه دائما سترسى من المسطلح فالكامل المرضوط ولا تعالوا لنتعرف ليه ها تعالوا نزود إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله الأسبوع القادم نتصل هنا صار المارك فان كان ان كان ااا ان اخذ درس في في معهد كمثال هنودية فلا بد أننا نتيجة فرصة وجودنا يوم الثلاثاء كل يمثل الثلاثاء ولو لمدة شهر شعبان ولو لمدة شهر شعبان عشان خاطر نفتع في ضعيف شرط وربما ننتقل بعض أنواع ضعيفة التي توجد إشكال وثلال بين المطابر الأصوليين والمحدثين ونتكلم عنها لتقصد بإذن الله أصلى الله على نبينا محمد وعلى أهل وصحبه وسلم الله